بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوام ما ضل صاحبكم وما غوام وما ينطق عن الهوام إنه إلا وحي يوحام علمه شفيد القوام ذو مرة فاستوى وهو بالأفخ الأعلام ثم دنا فتدلام فكان قاب القوسين أو أدنام فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآم أفتمارونه على ما يرام ولقد رآه نزلة أخرى حين سدرت المُنْتَهَى عندها دها جنة المأوى إذ يوش السدرة ما يوش ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربّه الكبّرآ أَفَرَأيْتُمُ الْلَّتَّ وَالْعُزَّ وَمَنَاتِ الثَّالِثَةِ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَتُوا ضِيَزَةٌ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء لا الله بها من سلطان إيتبعون إلا الضل وما تهوى الأنفس إيتبعون إلا الضل وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من ربهم الْهُدَى امل ان سالما تمننا فللله الاخره والا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ليسمون الملائكة تسمية الأنفان وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرق عمن تولى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 السنوب الحسناء، الذين يجتنبون كباير الافم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ أتوا جنة في بطون أمها.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 وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَمَّى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى أهلك عادن الأولم وثمود ثمأد قام وقام من وحي من قبله إنه كانوا أظلم وأطراب والمتفكث أهوام فو الشام وشام فبأي آلاء ربك تتمالح هذا نذير لندر الأولى أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتُضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَلَيْهِ